انه فجرتي يا هالليله عسى فجرتي يا هالليله لا ينطر عسى فجرتي يا لا من احتياب اشبع اشاف من احتياج ومن عاد مش مشقر من عاد اسيري مشقر عشان فجر في عشان فجر في اهل الليله ليوم ينطر عشان ينطر اشبع اشاف من احتياج ومن عاد عاشيني مشكر من عاد مشكر عدنيالي يا لاتي العاشر عدنيالي يا لاتي العاشر فدرك لا يصلح حسنيالي يا لاتي العاشر يا العاشر فجرت دام لا يطلع دارك يعني من وجه عباس وجه حسين شاف شدا دارك من وجه عبد وجه حسين شاف شدا. عسني علي لا ته العاشر علي لا علي يطلع ترت من واجه العباد ترت من وجه العباد وجه حسين شاف شبع خلوني يا اهل خلوني يا خلوني يا واد اللي يوم دامه تلوع ما هو بكره جر مجالبي احدكني وحاسب الشر على مطبر هم جالوبي ألم بفرادهم على فرادهم ألم بفرادهم جالب على يفرادهم يصعب على بفرادهم جالب على بفرادهم جالب على يفرادهم يصعب كلف والله على انبفرادهم يجالب على اي فرادهم يصعق كلف ما حميل الاضواد على الاضواد لا ينصب على الاضواد لا ينصب لا حد يا لا حد يا من نكرى إذا مطلب لا يا إلهي لكم لا من مطلب تمد من عمري اللي على اللي على بلي عمرك اللي على جالوب على ابو قرادهم جالوب علي فرادهم يصعب جالس الناس حنين الاطواد تعال اطواد لا ينط لا حد يا الهكم لا حد يا الهكم منك رأي دام لا عادي يا اهل الكون من لا عايد ما طلب تمد من عمري اللياله الليالي بالعمر تذكر جت مرتاحة العر نعبد شميخها ونعبد شميخ فاضل نعبد شميخ فاضل ويهمني فارح دمع العين يهمني فارح دمع سجد السجى ينشد تاني يلصبطين لأنها تسمع السجى ينشد تاني يلصبطين عن الصقر الصار فهل جيمان ولعسكار فهل جيمان ولعسكار الجام <الذكر> <الذكر> ويا الشيطان. قيل للقام يا وليدي. عليها استحواد الشيطان. وباكر في الحارب ونكون. لازم يحمر الميدان لازم يحمر الميدان قيل للقام يا وليدي. قيل للقام عليها التحواد الشيطان وباكر بالحرب ونكل باكر بالحرب ونكل لازم يا عمار نيدان لازم يا عمار نيدان قلنا هل اعرض مثلك قلنا جلاها الارض مثلوب طرد الخال والفرسان جلاها الارض مثلوب طرد الخال والفرسان اشوف الها ارض وعلى ميشو ما او بر اصفر ميشو ما او بر اصفر قام يا عليها ابي عليه هتحواد شيطان وباثر بالحرب لازم يا عمار الميدان لازم يا عمار الميدان اجل الله العرض مثل اجل الله العرض مثل وفرض الخان وين فرنسا اشوفنها عرب وعرا اشوفنها عرب وعرا امي اشو ما اوبر واكبر اي دا حيدان اجل عمه العباس العباس يا تالي حال الابد كل حنا هلية لضيوب عندك يا عارل سجاد عندك يا عارل سجاد. قل باكر عنا كان مسافر باكر عنا ويصير الامر بيدك باكر عنا كان مسافر يصير بيدك عد. تريد تشيل والله الظن انت بعدي مخير انت لمن سنعات الحره لمن سنعات الحره صار يا ناس بشدها من جامك مجنونه امها بطل راس باللاته وتلبحش باللاته وتلبحش اخويا تن ما تلعبك خوياك الماثل عباس إلا كيوة للبحشة خوياك الماثل عباس لروح الخالي في ودكي عند الله ادامع محمر عند الله ادامع محمر لما انتمع في الحرة صار بحالها يا ناس نشدها حسيا من جامت نذلو عامها منهب طلرا بقلاتي وتلز حشاك بقلاتي وتلز حشاك خوياك المات العبس قلتي وتنضحشات خوياك المات العبس يروح الخامتي في عند الله بدامع محمر عند الله بدامع محمر ساريحتي وين شوبار وين من شباب من جاء مالطاني عدنان هل لي لاوهم عدنا وباشير وليا عدنا وباشير يا ابن ابو طاهر الولي يا روحي ابحا مات الميده روحي ابحا مات الميده بيارسيوا الحارم ونضعه والابن زياد تيسر الابن